خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن هنا نتحدث عن سير هؤلاء الطام العظماء الجيل الإسلامي الفريد الذي اختاره الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبيته ما زلنا في سير سيدنا عمر بعد أن انتهينا من سير سيدنا أبو بكر الصديق واصلنا مع سيدنا عمر بن الخطاب إلى أعماله في المدينة المنورة